اولئك على هدى من الرّبي يعني أبصر مالتها أبى إيمان بغيابتي إني إيمانك ويتشتت إينن أبى بمحمد الله عليه وسلم هات يا خارب وان تغمرت بريوي يلسر هدايتك إش نخدي يلسر نهيك إش نخدي ويلسر يك قدرس وأولئك هم المفلحون وأذا أون أبى الناجحين يفلح بني او فرازبنا أو تشتون أبحث إذا حلوا